حزب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدم الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم والطالين ذلك الكتاب لا غيب فيه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 سَاسِي وَبِيْهِ وَمُتُ فِي طَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوله حفظهما وهو العلي العظيم الله وليم الذين آمنوا يخرجهم من الطلمات والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصعاب النار فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه معاسبكم به الله فَيُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُمِدُّ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ربما لا تخيبنا ان مسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما عملته اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا لنا Çeviri الله عز وجل يجعل رسالته سيصيب الذين جرّوا صغارا من الله عذاب شديد مما كانوا ينكرون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها من السباع على الأرش وسخر الشمس والقمر وصخر الشمس والقمر كل من يجري من يدبر الأمرين فصل الآيات لعلكم لمقاء ربكم توقنون الله يعلم ما تعمل كل ملثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاد اخرج له من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر يمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دليلا وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنسان لظلوم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما قلتم فيه تختلفون الله يصفى من الملائكة سلوا من الناس إن الله سمى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في دجاجة الدجاجة كانها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرية ولا غربية يَتَنَزَّلُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَكُنْ سُسْنًا لَغُنّ عَلَانُو يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيُورِي اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ ثم يعينه ثم إليه ترجعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي سين الرياح فتثير في السماء كيف الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيشبكه في السماء كيف يشاء, في يشاء ويتعلو كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب من يشاء <متصفيق> الله الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعد ضعف قوة ثم اجعل من بعد قوة ضعف وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القديم لله ما في السماوات والأرض إن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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية اطشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم في ذلك لآيات لقومه يتفكرون الله خالق كل شيء وهو فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأنعام التركبون Halloween الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله لتعلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي عليك الكتاب من آيات محكمات هنهم الكتاب وأخهم تشابهات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 وَلَمَّا فَقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لِنْ آتَيْتَنَا صَارِعًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ يفصل الآيات أومي يعلمون والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على كله ولو كره المشركون والذي جعل الشمس سائبا كنتم في الفلك مجرين به من عل طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها ج. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين ويحيي ويميت وإليه ترجعون هو الذي جعل لان كتهون من الظلمات من 7 وَلِتَبْلُوا وَجَلًا مُسَمَّمًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ هو الذي حق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم والذي خلق السلام Neymen ma tuntu bima ta'malun basir فروا من أهل الكتاب من ديارهم أول العشر ما ظنوا ثم يخرجون وظنوا أنهما يعتفهم صولهم من الله فأتتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد بث في قلوبهم رغد يخربون بيوتهم. يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُمْ يَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَتَبِرُواْ يَا الْأَبْصَارِ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله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 رسوله بالهدى ودين الحق مظهره على الدين كله ولو كان المشركون هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتعو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُنْ كَانُوا مِنْ طَبْعُنَ فِي غلال